الدرس الثالث في السوق الشعبي واحد استمع للكلمات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واكتبها في دفترك طماطم كوسة فاصولية باذنجان كرز مشمش مش. شمام بطيخ فراوله فلفل بقدونس نعناع